أكثر محاور أكثر محاور شرح هذا الحديث. وذكرنا أننا سنمر في عدة محاور في شرح كل حديث يمر بنا في هذا الكتاب المبارك من الترجمة وصحتها، ثم علاقة الترجمة بالحديث، وبعدين نقرأ الإسناد والمتن قراءة صحيحة. ثم نترجم لرجال الإسناد فإن كان أحد رجال الإسناد من الأئمة الذين يؤتسى بهم تكلمنا عن شيء من حياتهم ونقلنا نكاتا تربوية أيضا من كلامهم ومن أفعالهم ومن خلال الإسناد بنشرح بعض علوم الحديث كلما تيسر شيء من هذا وبعدين ننظر هل الإمام البخاري روى هذا الحديث في مواضع أخرى من صحيحه وفرقها في أي كتاب كتب من الصحيح ونعطي بعض يعني كلام حول ترجمة الإمام البخاري لهذا الحديث ثم نذكر من خرج هذا الحديث من كتب السنة الأخرى ونعتني للصحيح مسلم على وجه التحديد ليل اللي سياق صحيح مسلم وطريقة ترتيبه ثم إنه يسوق الأسانيلا كلها في موضع واحد مما يجعل الثقة السريعة تحصل بثبوت هذا الاسناد وإذا كان في كتب السنة الأخرى زيادة ليس في صحيح البخاري تتعلق بتوضيح معنا أو تنفرد بتأسيس معنا برضو نذكره غالبا ثم في النهاية نذكر فوائد الحديث ما يؤخذ من كلام النبي صلى الله عليه وسلم من الفوائد سيان كانت في الأحكام أو كانت في التفسير أو الأدب إلى آخره يعني نحاول بقدر المستطاع أن نحشد الفوائد من هذا الحديث حشدا تقريبا يعني يعني استنفذنا أغراضنا من معظم هذه المحاور بقي محوران أو ثلاث المحور الأول هل الإمام البخاري رحمه الله كرر هذا الحديث في موضع آخر من صحيحه الجواب لا هذا هو الموضع الوحيد الذي ذكر البخاري رحمه الله في هذا الحديث المحور الثاني هل لهذا الحديث شواهد طبعا الشاهد عندنا في علم الحديث يقول لك المتابعات والشواهد أنا مش هقلبها حديث برضو ده حاجة على الماشي كده بس عشان في ناس بتقلق مع أن الحلقة قبل الماضية التي تكلمت فيها في علوم الحديث محضا سبحان الله لاقت قبولا واسعا ما توقعتوه أبدا يعني الحمد لله لكن على أي حال يعني لن نتكلم في الحديث كثيرا لكن إيه هنوضح الفرق بين المتابعات والشواهد ساعات واحد يقول لك دي متابعات وساعات يقول لك شواهد الفرق بينهما أن المتابعات تكون في الإثناد أما الشواهد فتكون في المتن وفي بعض العلماء قد يضع هذه الكلمة مكان تلك يعني ممكن يأتي على الشاهد ويخليه متابع أو يأتي على المتابع ويخليه شاهد لكن الذي استقر عند يعني علماء الحديث أن المتابعات تطلق على الشواهد على الأسانيد يعني مثلا إذا قلنا مثلا أن هناك حديث مثلا يرويه الزهري عن أنس بأصر الإسناد عشان يحصل لك تصوره ما تحتاجش انك تكتبه يعني الزهري عن أنس اللي بيروي عن الزهري ممكن يكونوا مجموعة من أصحاب الزهري ممكن يكون مالك ممكن يكون معمر سفيان بن عيينة، يونس ابن يزيد الأئلي عوقيل ابن خالد شعيب ابن أبي حمزة ليث ابن سعد وحمد ابن عبد الرحمن ابن أبي ذئب جماعة يعني نعمان ابن راشد صالح ابن أبي الأخضر سفيان بن حسيب اللي هم إيه؟ اللي هم الطبقات التي تروي عن الزهري فالزهري عن أنا إزاي سناد إذا رواه مالك عن الزهر عن أنس، ومعمر عن الزهر عن أنس، شعيب عن الزهر عن أنس، فالزهر هو الراوي المشترك الأولاني. يبقى مالك تابع معمر ومعمر متابع مالك وشعيب تبع يعني إذا الراوي المشترك إذا تكرر الإسناد تفرع الإسناد من تحته التفريعات دي كلها إحنا بنسميها متابعة. يبقى إذا المتابعة تكون في الأسانيد، أما الشواهد تكون في المتون. يقول لك لهذا الحديث شاهد من حديث أبي هريرة مثلا يقصد المت وهو ده اللي الترمذي رحمه الله في سننه بعد ما بيروي الحديث بسنده يقول وفي الباب عن فلان وفلان وفلان كلمة في الباب الباب دي اللي هو إيه اللي هي الشواهد يعني أي أن مثلا لو أن الترمذي روى حديثا أو زي أول الحديث في سنن التلميذي لا يقبل الله صلاة, صلاة بغير طهور حديث ابن عمر يقول لك وفي الباب عن أبي هريرة مثلا وعن ابن مسعود يعني هتلاقي برضو الأسانيدي أو الأحديث دي كلها تتكلم في أنه لا صلاة بغير طهور فالحديث اللي احنا ذكرناه الآن حديث الإمام البخاري رحمه الله هل هناك صحابة آخرون رووا هذا المعنى وعشان بس لك برضو عشان ما, ما, ما اختلطش عليك الأمر مش معنى شاهد يعني لازم يبقى موافق مية في المية بنفس الألفاظ لا إنما يقصد المعنى قد يكون المعنى ده في حكاية بعيدة خالص عن المسألة الخط قد تكون بعيدة يعني الكلام ده قد يلد في وسط حكاية فيقوم الإمام يقول وفي الباب عن فلان أو انا اقول ومن الشواهد حديث فلان أقصد الجزء الذي ورد في هذا الحديث طويل يخص هذا المعنى الذي أشرحه أنا يعني مش لازم كلمة وفي الباب لا بد أن يتطابق لفظا لا القصد المعنى يعني حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل مريء ما نوى هذا الحديث كما أجمع عليه علماء الحديث لم يصح إلا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقط لا غير ما فيش غيره هتلاقي الترميز مثلا يعني يقولك وفي الباب عن أبي سعيد الخدري وإنما الأعمال وبنيات برضو هتلاقي حديثة سعيد منكر عند علماء الحديث لكن حيقولك وعن أبي امامه وعن ابن عمر وعن أبي هريرة تيجي تدور في الأحاديث دي ما تلاقيش انما الأعمال وبنيات إنما تلاقي إن في عمل بنية خلاص يعني مثلا يقولك ايه من نوى عقالا فله ما نوى أهو ده دا داخل في الموضوع يعني إذا وفي الباب عن فلان مش لازم يأتي الحديث بلفظه عشان بس في ناس ممكن تغلط أو في ناس تتصور ان الترمذي يعني ليس دقيقا في المسألة دي لا المقصود المعنى العام قد يوا يوافق الشاهد حديث الباب بلفظه وقد يوافقه بقريب من لفظه وقد يوافقه بمعنى فحديث ابن مسعود رضي الله عنه الذي قرأناه في صحيح البخاري رحمه الله هل له شواهد أي نعم له شواهد الشاهد الأول عن أنس رضي الله عنه وده حييجي في الحديث اللي بعد ده في البخاري يعني البخاري رحمه الله روى في هذا الباب حديثين حديث ابن مسعود وحديث أنس رضي الله عنه لما يأتي حديث أنس حنتكلم عنه إن شاء الله ورواه أيضا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 قال إن النبي صلى الله عليه وسلم غرز بين يديه غرزا يعني إيجاب خشبة أو رمح وغرز في الأرض ثم بجانبه غرز غرزا آخر رمحا آخر أو خشبة ثم غرز خشبة ثالثة يبقى أنا عندي ثلاث خشبات النبي عليه الصلاة والسلام غرزها في الأرض ده الرمح الأول أو الخشبة الأولى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 الحديث الثالث أو الشاهد الثالث يبقى عندنا في المعنى ده أربعة أحاديث حديث الأولين هو الحديث المسعود وحديث الباب اللي احنا بشرحه الحديث الثاني حديث أنس اللي البخاري سأذكره إن شاء الله بعد ونشرحوه بعد ذلك الحديث الثالث رواه الإمام أحمد في مسنده في سند قوي كما قلت الشاهد الرابع أو الحديث الرابع وده كل ما ورد في الباب في على حسب بحث يعني هو حديث عبد الله بن الشخير وهذا الحديث الإمام الترمذي أخرجه في سننه وحسنه يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه مثلا ابن آدم وإلى جنبه تسعة وتسعون منية إن أخطأته المنايا وقع في الهرم حتى يموت آه. إن أخطأته المناية واحد ساعة يوصل منه مثلا سنه 80-90 سنة وبطر صحته كويسه وبيلعب رياضة السطح وبيجري ويتحرك ويعمل والكلام ده أخطأته المناية بمعنى لم يمرض وإذا مرض مرضا مرض خفيف وخلاص ويوم منها ويواصل حياته يبقى المرض أو الأمر الذي لا حيلة معه ابدا ألا وهو الهرم أن يرد إلى أرض العمر ثم ماذا؟ قال الموت. أفيش يعني مهما طال عمر لابد بد أن يموت. عارفين زي حديث أبي سعيد حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أرسل الله عز وجل ملك الموت إلى موسى عليه السلام موسى عليه السلام جالس في الدار وهو جالس في الدار الشباك مقفول والباب مقفول لقى واحد خلفه الدار بيقول له أجب ربك أجب ربك أعينيه أديني روحك يعني هيقتله فصك موسى عينيه عليه السلام يعني فأعلوا عينينا الاثنين. فصعد ملك الموت إلى ربه عز وجل وقال إنك أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت فرد الله عز وجل عليه عيني ثم قال له انزل لعبدي فقل له الحياة تريد انت عملت كده عشان تريش يعني وكده فان كنت تريد الحياة فضع يدك على متن ثور عجل كده مشي ايديك عليه على ظهره او على جلده فلك بكل شعرات مستها يداك سنة تعيش تصور بقى عجلي بقى لما لما لما الشعر التاع لما تحب تعدي الشعر اللي في جلده هيطلع عدي يعني هيطلع مئات الألوف كل شعر يدك تمسها لك سنة تعيشها قال موسى أي ربي ثم ماذا بعد العمر الطويل ده قال الموت قال فالآن الانسان إذا لم يمرض أو نجا من الأعراض قال مفيش فيش إلا المصيضة الأخيرة التي لابد أن يقع فيها كل إنسان ألا وهي الموت نسأل الله عز وجل أن يقبضنا على ما يحب فالرسول عليه السلام يقول مثلت لابن آدم المناية تسع وتسعون منية يعني ممكن يطب في المرض يقوله حيموت وخلاص أوصي بقى وفتعه الكلام دهوته وعياته عليه وخلاص الرجل بقى فعلا خلاص هيموت مية في المية والناس كلها قالت ميت ميت وبعدين فجأة يحييه الله سبحانه وتعالى ويعيش بعد ذلك عدة سنوات يعني أنا أعرف رجلا الطبيب اللي كان بيعالجه قال يا جماعة كان عنده مرض خبيث رب أعزانا الله اياكم وعافانا الله اياكم ورفع الله عن كل مبتلاء قال دا الرجل ده يعني عمره فيه 3-4 شهور بالسلامة هيتوكل يعني الرجل ده فعلا اختفى عن الطبيب وراح مكه وشرف زمزم وحاجات زي كده والمؤمن ربنا سبحانه رفع العل عنه بعد حوالي ست سنوات المريض ده قال لك ما راح اشوف الطبيب ده لما دخل عليه يشوفه فالطبيب عرفه طبعا لانه تردد عليه فترات طويله اول ما شافه اسقط في يد ايه ده فهو بيمزح المريض يقول له يا دكتور فكر فكرتك موت بقى لي مدة لأشوفتك ولأسمعت صوتك ولا فكرتك موت قال له قلت لسه عايش قال ايه قال له زي الفل الحمد لله رحت عملت عمرة وفي عمرة وشربت زمزم وبتاعه الكلام اه ده مثلا ايه بقال لهم يا أكلوا اللي هو عايزه بقى ياكل بقى اللي نفسه فيه وبتاعه الكلام ده خلاصي ايه شهر بتاعه اللي كامدر ايه واسه يموت الرجل أه وكم من سقيم عاش حين من الدهري فنعايز اقول تسعة وتعين منية كلمة منية يعني من المنايا من الموت يعني كل عرض يرد على هذا الإنسان تبقى بموته يعني، ومع ذلك يحييه الله سبحانه وتعالى. إذا أفلت من هذه المنايا كلها أو الأمراض التي تؤدي إلى المنايا كلها في عرف الطب يعني بقي الهرم. الهرم اللي هو أن يرد إلى أرزل العمر ثم يموت. نفهم من, من من من هذا أن أمل الإنسان أطول من عمره. والحديث بن مسعود اللي النبي عليه الصلاة والسلام قاله احنا هنمثله يعني اهوريه لكم على, على الرسم اهوة علشان تعرف المسألة جت ازاي لكن الرسول عليه الصلاة والسلام كما ترون في حديث بن مسعود وكما ترون في حديث ابي سعيد يمثل للصحابة الحلقة اللي فاتت انا بكلمكم عن يعني كالتحلقة خاصة عن الدعوة وفقه الدعوة وهذا الكلام كنت بقول لكم إن الكلام إذا كان له مقتضى يدخل القلب على طول ملوش مقتضى بتبقى فيه مشكلة بعض الناس لا يستطيع أن يتصوره النبي عليه وسلم لما كان بخط خطوطا على الأرض كان يقصد أن يتصور الناظر ما يريد من المعنى وده أفضل طريقة للدعوة أفضل طريقة الله عليه وسلم مرة رسم للصحابة خطا طويلا على الأرض ورسم حوله خططا قصارا والصحابة كلهم الممين بقى بيتفرجوا على الرسم على الأرض على التراب ثم قال عليه الصلاة هذا صراط الله الطويل ده صراط الله وطرق اللي حوليه المتعوجة دي قال هذه صرط الشياطين على كل صراط شيطان يدعو إليه ثم تلا قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فلما النبي صلى الله عليه وسلم يرسم على الأرض بيبقى فيه نوع من التصور. النبي عليه الصلاة رسم القصة على الأرض. اللي هو حديث عبد مسعود قال هذا الإنسان وهذا أمله وهذا عجله محيط به. أهو شوف الرسمه. بس باء انا ما لك كده الخط عندنا المربع ده اهو ها هو طبعا مستطيل انا لكن هو عشان ايه من الاضلاع الاربعه دول ده اللي جوه ده البني ادم ها والمربع ده هو, هو ده اجله انا كاتب الاجل الاجل الاجل اهو الاضلاع الاربعه دول ها دول هم الاجل الخط اللي داخل بنشوف من, من جوه كده شوف طالع رايح فين طالع بره خالصه ده الأمل. ها؟ والخطوط القصار اللي جوه دي دي اسمها الأعراض الأعراض اللي هي الأمراض والمصايب والمشاكل والكلام ده يبقى النبي عليه الصلاة والسلام بص عمل على المربع ده كده وقال ايه هذا الإنسان وهذا أجله محيط به هيروح فين مش هيعرف يتلفص لا يروح يمين ولا شمال اهو مربع مقفول ما فيش فيه حتى يعني فتحه كده يقدر يهرب منها ولا حاجه اجله محيط به والخط الطويل اللي عامل ده قال وهذا أمله طالع اجله خالص والخطوط اللي في النص دي قال هذه الاعراض النجا من هذا نهشه هذا والنجا من هذا نهشه هذا والنجا من, من, من هذا نهشه هذا إلى آخره خلاص. يبقى إذا الإنسان أجلوه محيط به. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. خلاص. ويمكن القصة يعني البعض الناس بيحكيها على أساسنا كلام للنبي عليه الصلاة والسلام أو الكلام ده لا هي القصة وردت في معجم ابن الأعرابي وهي من الإسرائيليات والإسناد حتى إليها مش سالك يعني. تعرف الإسرائيليات على ثلاث أنواع في نوع يحتج به وهو ما صح سنده إلى النبي عليه الصلاة والسلام ونوع لا نصدقه ولا نكذبه وهو ما صح عن أهل الكتاب ونوع آخر ترميه مالوش أي قيمة الذي لا بيصح أصلا عن أهل الكتاب لكن بعض العلماء يتسامح في إرادة بعض الإسرائيليات التي لا تخالف شيئا من ديننا بل تمشي مع الضوابط العامة يعني ممكن حكاية من حكاية بني إسرائيل تخدم معنى آية مثلا فالعلماء حينئذ يتسامحون في, مثل في إرادها زي القصة دي قصة عيسى بن مريم والجماعة والرغيف عيسى بن مريم عليه السلام ماشي في يوم من الأيام كما تقول الحكاية يعني فالمهم لأ واحد فقال له خذني معك يا روح الله أخدوا معاه وكان فيه معاهم ثلاثة رغيف عيسى عليه السلام قدر رغيف له له وخد هو رغيف وفاضل إيه؟ رغيف الراجل ده طمع في الرغيف طبعا هم ماشيين لقوا, إيه؟ لقوا نهر كده قاموا ماشيين على الميه وعدوا الناحيه الثانية المهم فاضل للرغيف جعانين عايزين ناكل هات الرغيف قال الرغيف ايه فيش رغيف قال له لا في رغيف قال له لا ما فيش رغيف قال له طب حق الذي امشان على الماء من الذي اخذ الرغيف قال له ولا عندي فكر ولا عرف حاجة المهم هم مشيين لا جبل الذهب وجدوا جبل ذهب فعيسى عليه السلام اما السيمه ايه تلات تلات اما هذا الثلث فلك وهذا الثلث فلي وهذا الثلث الآخر لصاحب الرغيف قال له أنا صاحب الرغيف لما جت سيبت الدهب قال له ده رغيف معايا أنا بقى قال له خلاص إيه هذا فراق بيني وبيني خذي الجبل كله واحد قاعد جنب جبل ذهب هيعمل بإيه المهم هو قاعد اثنين من الجماعة اللصوص الكبار والجماعة في الطاعة الطرق لقوا كده ولقوا الذهب والكلام ده طب وهي يمسكوها يتلوه قال له طب تقتلوني لي يا جماعة طب من قسمه ثلاثة ثلاثة وخلاص أنا أخذ ثلاثة وكده قال له خلاص اتبئنا طيب إحنا جعانين عايزين ناكل فبعتوا واحد السوق قال له هاتلينا أكل وإحنا منتظرين أكل الرجل هو ماشي قال لدي اللي زين دول ده ده, ده, ده ده الجبل ده كله بتاعي هيخدوه مني لزاي وبدون وجه حق والكلام ده هوت أنا أحطوه لهم سم فران في الأكل ياكلوا ويتوكيلوا وأخذ أنا الجبل، تمام؟ هو خلاص فكرة جت في دماغه حينفذها بقى. فالأثنين اللي أعدين دول الأحدين قالوا الجدع ده إيه, إيه محله من الإعراب يعني. ياخد التلت الجبل الليه. هو أول ما ييجي بننبوت ونديله خبطتين على راسه يتوكيل هو كمان وإحنا إيه نقسم الجبل نصين. خلاص واتفقوا على ذلك. الثاني حشلهم السادة وتشاد سيميفران دول عدول كل واحد نبوت والكلام. المهم صاحبنا جاي أول ما استقبلوه ادلوا الخبطه المتينة خر صريعا لليدين وللفم وبعدين قعدوا يأكلوا بقى خلاص مع لحد شريكهم ولا يحزنون المهم الثلاثة مددوا جنب بعض مات هم الثلاث فعيسى عليه السلام هو راجع مع الحواريين ها لا أباء الجماعه مددين قاعدوا يقولوا ما هذه هي الدنيا وبتاعه الكلام ده فعايز أقول الموت حق كما قال علي بن أبي طالب ولكن يتعامل الناس معه كأنه شك شوف كلمة علي بن أبي طالب بيقول, بيقول الموت هو اليقين الذي لا شك فيه وهو الشك الذي لا يقين فيه فألورة ما توضح لنا العبارة دي قال هو اليقين الذي لا شك فيه لنجيء جاي على الحقيقة ولكن الناس في حياتهم يتعاملون معه كأنه شك لا يقين فيه لما تبص للي بيبني وعنده آمال وعمل الخطة الخمسية وعمل خطة عشر سنوات قدام والكلام ده هو ها وقول والله السنة الجايه إذا أنت ما اتعدلت لحرف دك وحيموت الليلة يعني هو بقول له السنة الجاية والكلام ده هو. تمام ويرفعين على بعض أضايا في المحاكم وقول له بعد خمس سنين هاخد اللي مش عارف إيه والكلام ده وهو ميت برضه يعني الذي يتكلم في سنوات طويلة القادمة وسأفعل وسأفعل وسأفعل ده كأنه لن يموت كأنه لن يموت أنا والله بقول لاخواني أحيانا بقول لهم أنا لما باجي القاهرة وامشي في شعر القاهرة أنسى إن في حاجة اسمها يموت لا يمكن حد يدخل في شوارع المدن الكبرى مش يعني المدن الكبرى في العالم كله ويجري في وسط الناس اللي بتجري كده ويمكن أتصور أنه مش يتصور يمكن ان يتذكر أنه سيموت مسألة انا مساله بعيدة كل الشواهد تبعد هذا المعنى عن العقل وهو كانه الشك الذي لا يقين فيه كما قال علي بن ابي طالب رضي الله عنه يبقى الإنسان أجله محيط به هيموت هيموت طيب في رحلة, في رحلة حياته دي كلها له آمال آماله كما رأيتم على اللوحة أطول عدة الأجل عدة الأجل طيب هل الأمل وحش سيء يعني يعني مطلوب مننا بقى نعيش نندب حظنا مثلا وما نشتغلش واللي عنده مصنع يقفله واللي بيبني برج يبطل واللي بيزرع أرض ما يزرعهاش هو ده المطلوب؟ لا مش هو ده المطلوب يبقى أنا عندنا, عندنا بقى أمل مذموم وأمل محمود زي مثلا عندنا حسد مذموم وحسد محمود عندنا يأس مذموم ويأس محمود احنا بنتكلم دلوقتي عن الأمل الذي يصد عن الآخر وزيك البخاري شوف من فطنة البخاري عشان لما قال باب في الأمل وطوله طبعا الأمل ده زي ما قلت لكم فيه محمود وفيه مزموم طب عشان يبين لك مراده أتى بأثر علي بن أبي طالب ها قال إن الدنيا لها بنون والآخرة لها بنون فكونوا من أبناء الآخرة هذه الأمل المحمود ولا تكونوا من أبناء الدنيا أهود الأمل المذموم الأمل المذموم أن تعمل لدنياك فقط اليأس المذموم إذا كنت تيأس من رحمة الله لكن اليأس المحمود إن كنت تيأس مما في أيدي الناس في حديث أبي أيوب عند ابن ماجه ولكن يعني أسناده ضعيف أو ضعيف جدا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء رجل قال أوصني قال صلي صلاة مودع وعليك من الياس مما في أيدي الناس الحديث وإن كان ضعيفا جدا من جهة سنده لكن أجمع العلماء على صحة معناه ليه لأن اليأس مما في أيدي الناس هو الغنى الكامل أنت فقير احتجت إلى درهم وإن كنت من أصحاب الملايين. هو ده تعرف الفقر الصحيح. الفقر يساوي الحاجة. طول ما أنت مش محتاج أنت لست فقيرا. عشان كده سفين الثوري كان كان بيقول إذا استطعت أن تأكل أن تعيش بالخبز والملح لم يستعبدك أحد. لم يستعبدك أحد. ليه لماذا يستعبد المرء أم... امله طموحه عايز دي وعايز دي وعايز دي ما يقدرش يحقق لدي دي ولا دي ولا دي الا اذا استعان بالناس بقى. ممكن طريق ما اوجهك عند بعض الناس عشان تاخد جزء مما تريد فالياس هنا ياس محمود ان تياسا مما في ايد الناس هو ده المطلوب لكن الياس الاخر هو ده الياس المذموم اللي زي مثلا الرجل الذي يأس حديثه رواه زيف بن اليمان ورواه عقبة بن عامر ورواه أبو مسعود البدري وجماعة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وهذه من الإسرائيليات الصحيح رجل كبرت به السن وبعدين كان يعني مجرم كان مجرما بيعمل المجرم ده كان يسرق أكفان الموتى. يدخلوا الميت القبر الجماعه اللي يراوحوا يوم فتح القبر واخد الكفن بتاعه وسيبوا عريان فطبعا ده هذا جرم عظيم لأن الموت الموت أعظم مذكر إذا لم يؤثر الموت في العبد يبقى مات فعلا عشان كده بعض الأخوات اللي بيغسلوا الموتى على طول قلوبهم تقسوا مع الأيام يعني أي أخت أو أي أخ يعني بس المسألة دي أنا شايف إنها يعني شوية فاشية في الأخوات من مدة من سنة 23-24 ألاقي دايماً يسألوني عن إيه عن مسألة تغسيل الموتى على هاي زي كده توم الأخت اللي بتغسل دي تقول لي واحدة تانية تعالي علشان إيه علشان تحضري غسل ميتة علشان قلبك إيه يعني يحيا وكده طيب الأخت اللي بتغسل ديت هل الجثة الأولى اللي هي غسلتها زي الجثة رقم ربعين ولا خمسين لا قلبها قسى بقت الأول لما شافت ال... ما هي ميتة اتنعبت ما عرفتش في يوم واتنين وثلاثة واربعه والكلام ده وبعدين بدات تتعود يعني أسواب وهناخد أجر ومش عارفه والكلام ده أنا لا أنزع فيها هذا لكن في الآخر بقت بتقلب الميتة وتقلبها وتجيب درعها وهاته مش حارفية وشد شعورها وعملها رصها وعملها مش عارف حارفية عادي خالص كما لو كاتل ميتها كوباية ولا أي حاجة طيب ده النهاردة إذا فقدت إذا فقدت التذكر بكثرة رؤية الموت ما عادش بعد الموت مذكر ما عادش بعد الموت مذكر فأعظم مذكر هو الموت فلما يكون بأن أدب دايما داخل القبر عادي خالص مخلعه الكفن وياخده المهم الراجل ده كبر في السن وأدرك جرمه الكبير جدا المهم لم اولاده والحديث ده في الصحيحين قال أي أي بنية كيف كنت لكم قالوا كنت خير اب قال لهم انا أنا فعلت في حياتي يعني ذنبا كبيرا جدا اوصله إلى الياس من رحمه الله الياس من النجاه اللفظ وأيس من النجاه ايس وياس الاثنين باب واحد يعني فقال لهم لان قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحد من العالمين طيب نعمل ايه يا ابونا البص اول ماموت تولعوا في تحرقوني تخلوني شويه تراب مفيش عضمايه تفضل على حالها كله شويه تراب كده وبعدين تنتظروا حتى اذا جاء يوم ريح الريح فيها شديده طيروا بقى جزء من التراب بتاع ده في الريح ولخبطوا جزء كده في التراب والجزء الثالث ارموه في البحر طب انت عايز ايه من اول الاقتصاد قال ربنا لو لو قدر يجيبني يحييني مرة أخرى سيعذبني عذابا لا يعذب أحد من علي طبعا الأبناء عملوا الوصية بتاعته ولعوا فيه حتى صار رمادا وزي ما وصهم بالضبط فقال الله عز وجل له كن فاستوى بشرا قال عبدي ما حملك على أن فعلت ذلك قال خشيتك قال أما قد خشيتني فقد غفرت لك دا يأس كان ممكن لولا أن حديث النبي عليه الصلاة والسلام والذي اعلمنا بهذا إحنا كنا طبقنا عليه ظاهر الآية ها؟ لما قال يعقوب عليه السلام لبنيه يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا يياس من روح الله إلا القوم الكافرون ليه بيبقى كافر بقى لأنه كما في الصحيحين حيث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام خلق الله, الرح خلق الله الرحمة يوم خلقها مئة رحمة فأنزل على الأرض جزءا واحدا يتراحم منه الخلائق شوف ساعات انت من رحمتك الإنسان قلبك بيتقطع وفي ناس بتموت من كثرة الرحمة والشفقة على بعض المبتلين من يوم ما ربنا سبحانه وتعالى خلق آدم إلى أن تقوم الساعة شوف المليارات دي وشوف الرحمات اللي مليا الألوب بجزء واحد اتفضل تسعة وتسعون جزءا من الرحمة يقول عليه الصلاه والسلام فلو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة لم ييأث أحد من الجنة أو من المغفرة ولو يعلم الكافر ولو يعلم المؤمن ما عند الله من عذاب لم يطمع أحد في جنته تسعة وتسعون رحمة لما بني آدم يطلع من الرحمة دي كلها وذنبك مهما عظم شيء ورحمة الله وسعت كل شيء فليتصور أن ذنبه استوعب رحمة الله كلها هذا قاند خارج من الملة إنه لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون يبان عندي الياس المذموم هو الياس الذي ان ركبته فقدت حياتك اما ان تفقدها وانت حي باني خلاص ياس تماما فيفعل كل منكر يخطر على باله او انه ينتحر زي ما كثير وأغلب اللي بينتحر ويكونوا داخلين في مرحله اليأس إنه ينتحر ها إما يبقى, يبقى مجرم إما يتخلص من حياته لا اليأس ده هو اليأس المنهي عنه لكن اليأس المحمود ألا تطمع فيما عند أحد الإياس مما في ايدي الناس الأمل المحمود هو الأمل الذي يوصلك إلى الآخرة يعني مثلا سليمان عليه السلام كما في الصحيحين من حديث أبي هريره كان معه جبريل عليه السلام فقال سليمان وكان متزوجا بمئة امرأة قال لأطوفن الليلة على مئة امرأة تلد كل واحد كل واحدة منهن فارسا يقاتل في سبيل الله فقال له الملك قل إن شاء الله فنسي أن يقولها فلم تحمل منهن امرأة إلا واحدة ولدت نصف إنسان نصف إنسان فقط نصف إنسان النبي عليه الصلاة والسلام يقول إيباه يقول والذي نفسي بيده لو استثنى لو قال إن شاء الله لا, أن لا ولدت كل امرأة منهن فارسا يقاتل في سبيل الله وكان دركا لحاجته وكان دركا لحاجته أي كان سيدرك حاجته إذا قال إن شاء الله واستثنى فالنهارذا لما يأتي أي واحد فينا يقول إنني سأتزوج إن شاء الله بقصد أن يخرج من صلبي من يقف لدين الله عز وجل سواء كان مجاهدا أو كان إماما مثلا أو كان عالما عند النية دي لو نوى هذا, هذا الأمل هو ده الأمل المحمود العالم عندما يصنف الكتب بقصد أن ينفع الناس ما هو العالم لو, لو لو لو اشتغل بالأمل ان خلاص الامل مذموم ومش عارف ما وصلنا فعالم كتابا ابدا ممكن العالم يغيب في الكتاب عده سنوات يعني حفظ الحجر على شرح كتاب فتح الباري شرح صحيح البخاري في كتابه المسمى بفتح الباري شرح صحيح البخاري هذا الكتاب لا يوجد على بسيط الارض فيما يتعلق بالبخاري مثل هذا الكتاب الكتاب ده طبع في المطبعة السلفية قديما 13 مجلدا ومجلد مقدمة اسمها هدي الساري مقدمة فتح الباري هدي الساري دي اللي هي مفتاح البخاري الحفظ من حجر غاب خمس سنوات يالف فيه أما فتح الباري الحفظ من حجر غاب خمسة وعشرين سنة يقل في الكتاب ده ربع قرن من الزمان يقل في هذا الكتاب تخيل بقى لو أنا خلص هموت وما فيش فايدة ومش عارفية والكلام ده لا ما فيش حد يعمل حاجة طب ده أنا أقول لك حاجة هنزل بك قوي بقى واضرب المثل بنفسي لما كنت في عز شبابي وكان عندي نشاط وحيوية وجلد وكان كل يوم تقريبا درس من الدروس ولفينا مصر كلها عدا الصعيد وجه بحر كله لفناه كان كل يوم محاضرة نروح محاضرة مثلا في الطنطا نروح محاضرة في المنصورة في المنصوره في بورسعيد في الاسماعيليه في السويس في كفر الدوار في اسكندريه ما خلناش مكان اللي ما رحناه وكل يوم محاضره وخطبة جمعه يبقى في عندك سبع يعني سبع محاضرات في الاسبوع ومع هذا كنت بالف الف كتب بتاع طق في دماغي كده ان انا اخرج كتاب اسمه جمع الجوامع السيوط. السيوطي عمل كتاب جامع الجوامع قسمين قسم الأقوال قسم الأفعال قسم الأقوال ده قسم مثلا يعني مجمع البحوث الاسلاميه عندنا في مصر بقاله 35 سنة بينزل فيه الكتاب دهوت بالشغل اللي أنا شايفه في المجمع والكلام ده أنا الواحد كده أخلصه في سنة قسم الأقوال خلاص يبدو ان كان فيه تراخي ما كانش فيه ميزانية ما كانش فيه أي حاجة المهم ودخلوا في قسم الأفعال بقى لهم مدة يعني قسم الأقوال ثلاثين ألف حديثا وقسم الأفعال ثلاثين ألف حديثا طبعا ثلاثين ألف حديث صحيح وضعيف وحسن وضعيف وموضوعه منكر وباطل لم كل حاجة تنسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بما وقع تحت طاقته هو انا خطر ببالي بقى أشتغل القسم الأولاني قسم الإيه؟ قسم الأقوال 30 فقلت لو كل حديث أخذ ورقة وش وظهر تخريجا فقط يبقى أنا محتاج 30 ألف ورقة قمت مجلد 100 مجلد كل مجلد 300 ورقة يعني لو طبع يطلع 600 صفحه المجلد الواحد وبعدين ده 100 مجلد وابتديت أشتغل على التراخي حرف الألف لوحده الحديث البدء بحرف الألف 28 مجلدا حرف الألف وأنا بقى عمال أشتغل ومش عارفه خلصت حرف الألف وإلا قليلا وعملت نوتف في الحروف الباقيه ساعات كده دلوقتي وأنا قاعد أبص على المجلدات المية أول يا سلام يا أمني كان طويل أوي ده عايز عمري نوح لأن أنا عندي برضو مجلدات ومصنفات أخرى وبتاع طويل أقل مصنف ثلاث مجلدات واكبر مصنف 100 مجلد اللي انا بتكلمكم بتكلم عنه ده <تصفيق> اضطريت اعمل ايه لما الدنيا بقى يعني يعني فتحت خالص ومفيش لوقت ولا الكلام بعض المصنفات ابتديت اتركها مع ان انا كنت عملت مثلا مجلد او اتنين او ثلاثة في الكتاب قلت خلاص انا اللي اقدر اعمله دلوقتي ان مد الله في العمر ان اللي انا اشتغلته اطبعه ناقص ناقص اعمل ايه الظروف ما ما اتاحت هذا لكن شوف الامل وداخل مثلا في حوالي 10 15 مشروع كل مشروع عملاق عايز مثلا لجنه عشان يشتغلوه وكان بفضل الله سبحانه وتعالى عندي انا ذاك من الجلد والصبر على الكتاب شيئا كبيرا ممكن أنا ساعتين ثلاثة فقط ولولا ما اقومش الا للصراوات بس احيانا كنت اكل وانا على المكتب احيانا كنت انسى ان انا جعان اصلا واشتغل اشتغل ساعة 14 ساعه 15 ساعه 16 ساعه اشتغل فعلا قاعد على المكتب ليه عندي حب حاجة بحبها حاجة أقصد أن أتقرر بها إلى ربي سبحانه وتعالى أن اخدم بها أمتي فكنت قاعد بحب الحاجة دي فأنا كلما ابص المشروعات الكبيرة دي أتذكر حديث ابن مسعود قال هذا الإنسان اجله أحاط به أو قد أحاط به وهذا أمله شوف الأمل يعني أنا لو حبيت مثلا أنفذ اللي في دماغي أيام شبابي قد أحتاج إلى 150 سنة أو 200 سنة مع الجلد والصدر مش كل ما يرتفع بك السن كل ما تضعف والكلام ده لا عايز ميتين سنة أو مية وخمسين سنة واحد شباب مية في المن ده الأمل المحمود ليه إذا, إذا قصدت ونسأل الله عز وجل أن يخلص نيتنا إذا أي إنسان يعني عمل عملا قصد به وجه الله سبحانه وتعالى هو ده الأمل المحمود الذي يؤجر العبد به إنما الأمل المذهوم أن يكون منتهى أملك منتهى عملك أن يكون للدنيا فقط هو دل قصد الإمام البخاري رحمة الله عليه والحديث له بقية قليلة مش هطول فيها إن شاء الله لكن في الحلقه القادمه باذن الله إن أبقاني الله عز وجل ولقيتكم مرة أخرى هكمل شرح الحديث عندي كم نكتة كده عايز أقولهم في هذا الحديث وتتمت الحلقة إن شاء الله هعملها في حاجة جديدة ولكنها مرغوبة بشدة وانا الحقيقة كنت عايز عمل لها برنامج لوحده بس لم أجد يعني عندي من الفراغ ولا من الوقت ولا من ان انا ممكن أخصص برنامج لحاجة زي كده وهي الأحاديث الضعيفة والموضوعة التي تدور على السنه الناس لا سيما الخطباء في المساجد لا سيما خطباء في المساجد أنا شفت أمس في قناة الناس هنا بعض في بعض البرامج بعض الإخوة وهو بيتكلم ان فيه أظن طائر طلب من ربنا سبحانه وتعالى أن يلف حولين العرش مش عارف لفة ولا حاجة اداله سبعين ألف جناح في سبعين ألف مش عارف إيه في إيه في إيه في إيه الكلام ده هو القصة معروفة يعني المهم بتعب خالص خالص ومش عارب كم سنة سنوات طويلة جدا ولقى نفسه في الآخر كأنه مش شبر واحد ها يعني قال له لا فرب فرب رببي ربنا سبحانه وتعالى قال له ده أنت محتاج مش العمر ده محتاج أضعف أضعف تلف حوالين نساقل عرشه بس مش تلف حوالين العرش طبعا هذا باطل هذا باطل معروف يعني وده بيارد أنا بسمع مش على القناة الناس بس على القنوات الفضائية عموما بسمع كثير من الأحاديث الضعيفة والموضوعة والمنكرة أنا هحاول بقى أن أنا أجيب أشهر الأحاديث التي تتردد على أكسينة الناس هديك الدرجة بتاعتها أقول لك حيث ده باطل ولا موضوع ولا منكر وحبين لك الفرق بين الألفاظ دي عشان في بعض الناس قد يتصور أن دي بس انك إن إن أنك متملش لا لما أقول موضوع غير باطل لما أقول منكر غير شاذ ها؟ لما أقول ضعيف غير مثلا ضعيف جدا أو واهي أو ما في العلماء العلماء الحديث لهم اصطلاحات في المسألة دي فأنا أقول لك الحديث مثلا الحديث الفلاني باطل منكر موضوع ضعيف زي المؤمن كيس فاطل مثلا وهو كثير الناس يقولوه وهو مكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام أنا هقول لك من أخرج الحديث تليف كليب فلاني وهقول لك علته وطبعا في أثناء, في أثناء ذلك ربما تطرقنا إلى بعض قواعد علم الحديث طبعا انا أحرص تماما على ان ما ادخلش في علم الحديث لان انا بنسى نفسي من محبتي لهذا العلم ساعات هم نفسي كده وشارد وداخل في الايه وداخل في القصه لا انا هحاول أفرمل نفسي بقدر المستطاع ان انا ما اتكلمش في الحديث في المصطلحات كثيرا لكن هحاول اديك الايه القاعده التي تخدم هذا الحديث فقط اللي تكرر هيتكرر معانا على حسب ما يعني يوفق الله سبحانه وتعالى ممكن أن نذكر 10 حديث 15 حديث 20 حديث وكما قلت لكم سأحرص إن شاء الله تبارك وتعالى على أن أذكر الأحاديث الأكثر شهرة والأكثر دورانا بين الناس حتى لا يتورط أحد في الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يشعر أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا وان يجعل ما قلته لكم زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين